أنت أحد مثل ما أوتيتم أو نحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يقتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم